موسوعه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ع ذ ا ب ن ل ي س إ للعلوم ا ا ذ ي ن ا ه ت م من م 126-ثم لم ش ر ك ي ي ن ن ق ص ك ش ي ئ ا و ل م ي ظ ا ع ل ي ك م أ ح د ا ف أ م و ا إ ل ي ه م عهدهم 119-إلى م د ت ه م إن ا ل ل ه يحب المتقين 110-فإذا ل س د ل ش ه ر الحرم ك ق ت ل و ا ي ه غير ربحيه ث ذات م و ض م و و ا ج ه م ا ع مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجبه حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون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 كيف و إ ن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إ ل ا ولا ذ م ه يرضونكم ب أ ق و ا ه م وتابى قلوبهم و أ ك ث ر ه م فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن لولا لو ذمه واولئك هم المعتدون فإن تابوا ا و أ ق م و س و ع و النابلسي ا ز ك ا ا ة ف إ خ و ك م في ل د ي ن ن و ف ل ت للعلوم ق و م م ن وإن نكثوا أ الاسلاميه ن من ه عهدهم م بعد و ق شركه ا ا ل ه و م ا ن ك ه دعويه إ خ ر ا ج ل ر ب ح و ه م ب ذ ا ك م أول م و ن ا خ ش و ن ه م فالله أ ح ق أ ن تخشوه إ ن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله ب أ ي د ي ك م ويخزيهم و ي ن ص ر ك م عليهم و ي ش ف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر أ و ل ئ ك حبطت اعمالهم وفي ا ل نيرهم خالدون إ ن م ا يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام ا ل ص ل ا ة واتى ا ل ز ك ا ة ولم يخش إ ل ا الله فعسى أ و ل ئ ك أ ن يكونوا من المهتدين أ ج ع ل ت م س ق ا ي ة الحال و م ا ا ر ة ل م س ج د ا ل ح ر النابلسي م ك م ن ا ل ه واليوم للعلوم ي ا ل و ا س ل ا يهدي ا ل ق و م ا ا ل ل ي ن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 ي ب ش ر ه م ربهم برحمة منه و ر س و ا ن وجنات ل ه م ف ي ه ا نعيم مقيم خ ا ل د ي ن ف ي ه ا أ ب د ا إن ا ل ل ه ع د ه أيها أجر عظيم يا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ا تتخذوا و إ خ ا ن ك موسوعه ا الكفر النابلسي للعلوم ا ل ظ ا ل م و ن ق ل إن ك ا ن آ ب ا ك م و أ ب ن ي ه اسماءكم واخوانكم وأزواجكم, وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن, ومساكن ترضونها احب إ ل ي ك م من الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى ياتي الله ب أ م ر ه والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن ك ث ي ر ة ويوم حنين ل ذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم م د ب د ي ن ثم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 م و س و ي ه النابلسي ا ذ ي آ م ن و إنما ل ل ر ل و م ا ل م س ج د ا ل ح ر ا م بعد ع ا م ه م هذا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 أغبابا م ن د و ن ا ل ل ه و ا ل م س ي ح بن مريم و م ا أ م ر و ا إ ل ا ل ي ع ب د و ا إ ل ه ا ح د ا ل الله إ ه إ ا و س ب ح ا ن ه عما يشركون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 يا ايها الذين آ م ن و ا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون, لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 إ ن ع د ة ا ل شهور عند الله ا ث ن ى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أ ر ب ع ة ه حروم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم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 يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حظم الله فيحلوا ما حظم الله زين لهم سوء و اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين آ م ن و ا ما لكم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 إ ل ا تنصروه فقد نصره الله إ ذ ا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إ ذ ه م ا في الغير إ ذ يقول لصاحبه لا تحزننن الله معنا ف أ ن ز ل الله سكينته عليه و أ ي د ه بجنود لم تروها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 أ ل ا ف ي ا ل ف ت ن ة ه ا ل د ك ت و ن م ل م ح ي ط ة ب ا ل ك ف ر ي ن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 121-إلا أ ن ه موسوعه النابلسي ل ص ل ا ة إ ل ا و ه م ك س ا ل ا و ل ا ينفقون و إلا ه م ك ا ر ه و ن ف ل ا تعجبك أ م و ا ل ه ء الله ا الحسنى موسوعه النابلسي ل ل ع م و م الاسلاميه ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون م ل ج أ ن و مغارات ن و مدخلا لولوا إ ل ي ه وهم ي ج م ع و ن ومنهم من يلمزك بالصدقات ف إ ن اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إ ذ ا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما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 و ا ل م و ل ف ق ل و ب ه م وفي النابلسي ر ر ق ا ا ا ب و ل غ م ي وفي سبيل ل ل ه و ن ا ب للعلوم فريضة من ا ل والله ه ي حكيم م ن ه م ا ل ذ يوذون ي ن ا ل ن ب ي ويقولون ه و أذن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 م و ل ئ ن س أ ل ت ه ا ل و ن إ ن م ا كنا نخوض و ب ل س و للعلوم الاسلاميه تعذب ا لفضيله ة ا ل د ا ت و ر محمد ن راتب ا ل م ن وينهون عن ا ل م ع ر و و ف ي ق ب ض و ن أ ي د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 وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمتفكات و اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يا 129-وينهون ب ا لفضيله م ع ر و و ن عن ا ل م د ك ت و ي محمد راتب ل ل ص ا ة و ي و ا ل ز ك ا ة و و ي ي ط ع ن ا ل ل ه و ر س و ل ي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 و إ ن يتولوا يعذبهم الله عذابا ليما في الدنيا و ا ل آ خ ر ه وما لهم في لفظ من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن, لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما من شركه ل و الهدى و و ت و و ا شركه و دعويه م نفاقا غير ق و ب ه م إلى ي و ه ذات أخلفوا ل مضمون ا وعدوه ا و ا يكذبون ج ت م ا ع ل م و ا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 فقل لن تخرجوا معي أ ب د ا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود أ و ل م ر ة فاقعدوا مع الخالقين ولا ت ص ل على أ ح د منهم مات أ ب د ا ولا تقم على قبره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 س و ر ة ك ن الهدى منوا ب ل و شركه د ع ر س و ل ه ا غير ربحيه و ا ل ط و ل م ن ه م و ق ا ا ل و ذ ر ن اجتماعي مع ل ق ن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 أ ع د الله لهم جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من ا ل أ ع ر ا ب ليوذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم ليس على الضعفاء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 ونجد م ا أحملكم عليه ت و ل و ا و أ ع ي ن ه م من تفيض ا ل د م ح ز ن ا لا يجدوا ما ينفقون. إنما ينفقون ا ل س ب ي ل ع ل ى ا ل ذ ي ن ي س ل ا م أ غ ن ي ا ه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 وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إ ل ى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إ ذ ا انقلبتمو اليهم إذا أ موسوعه ن م إ ن ه م ر ج س ي للعلوم جهنم ز ا ء ب م ا ك ا ن و ا يفسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين <تصفيق> الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله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 و ا ل س ا ب ق و ن الأولون ل من م ه ا ج ر ي وننصير ن و ا ل ذ ي ن ا ت ب ع و ه ب إ ح س ا ن ر ض ي ا للعلوم ه ن ه ا ل ا س ل ا ل د ي ن ف ي ه ا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 111-أن ع س ه الهدى ل شركه د ع ل ي ه غ ف و ر ر ح ي م خ ذات من م أ و ل ه م صدقة ط ه ه ر م و ت ز ك ي ه م بها و ص ل عليهم إ ن ص ل و ا ت ك سكن ل ه م و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م 113-ألم يعلموا ل ن ض ي ل ه الدكتور ق ح م د راتب النابلسي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 والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين, المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا م و س و ل ه يشهد إنهم ل ك النابلسي ذ ب م د للعلوم ا ل ا س ل و م ي ه ا س م ف ي ه ل ل ه ا ل ي ح ب و ن أن ي ت ط ه ر ف ي و ا ل ل ه يحب ا ل م ط ه ر ي ن أ َ ف َ م َ ن ُ ا ل س َ بنيانه َُُُ على ََ تقوى ََْ من َِ الله َِّ ورضوان ََِ خير َْ من ا ُ س ِ س َ بنيانه َُُُ على ََ شفا ََ جرف ِ ن ْ هر َ ا فانهار ََْ به ِِ موسوعه النابلسي ر للعلوم ق ا ل ظ ا ل م ي س ل ا يزال ب ن ي ن ه م ا ل ل ذ ي ريبة بنوا ب و في ق ه م إ ل ا تقطع قلوبهم و الله ع ل ي م ح ك ي م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 ي ق ا ت ل و ن في س ب ي ي ل الله ل ف ق ت و ن ويقتلون و ع ذ ا ع ل ي ه ح ق ا في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل و ا ل ق ر آ ن و م ن من أوفى بعهده ا ل ل ه ف ا س ت ب ش ر و ا ب ب ي ع ك م ا ل ذ ي ب ا ي ع ت م به وذلك هو وذلك ا ل ف و ز الله ع ظ ا ل ت س ن ى 121-العابدون ا ا ل ح م د و ن ا ل س ا ئ و ن ا ا ل ر ع و ن النابلسي ا و للعلوم ن ا و ا ل الاسلاميه ح وبشر ا س م ا ك ا ن ل ل ن ب ي و ا ل ذ ي ن آمنوا, والذين آمنوا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 ف ل موسوعه ا تبين له أنه له ت ب ر النابلسي م للعلوم الاسلاميه ه حتى ب ي ن ل اسماء الله ب الحسنى شيء عليم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 الذين ا ت ب ع و ه في س ا ع ة ا ل ع س ر ة م ن بعد م ا كاد تزيق ق ل و ب ف ر ي ق منهم ثم تاب ع ل ي ه إنه بهم م ر ؤ و ف ر ح ي م و ع ل ى ا ل ث ل ا ث ة ا ل ذ ي ن خ ل ف و ا حتى إ ذ ا ب ا ق ت ع ل ي ه م ل ب م الحسنى م و ظ ن و ا ع ل ا م ل ج أ م ن ا ل ل ه إ ل ا إ ل ي ه ثم تاب ع ل ي ي ه م ل ت و ب و ا إن ا ل ل ه هو ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م ي ا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ت ق و الله ا و و و ا ا ل ص ا ح ي ن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 ولا يرغبوا ب أ ن ف س ه م عن نفسه ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخنصه في سبيل الله ولا ي ط ع و ن موقئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ا ل نيل إ ل ا كتب ل ه به عمل صالح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 فلولا موسوعه النابلسي ف ف ق في للعلوم ي ه إ ذ ا ر ج ع و ا إ ل ي ا م لعلهم ي ح ذ ه موسوعه ا ل ذ ي ن ا ل ا ي ن ينونكم ا ل ا ب ل ي ج د و ا ف ي ك م غرضة للعلوم و ا ل ه م ا م ت ق ي ن إ ذ ا ا أ ز ل ت س و ر ة ف م ن ه م ف م ن ه م من يقول أ ي ك م ز ا د ت ه ه ذ ه إ ي م م ا ا ن ف أ ر ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ف ز ا د ت ه م إ ي م و ن ا س ت ب ش ر و ن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 سورة نظر بعضهم إ ل ى بعض هل يريكم من ح د ثم ص ر ف ا صرف الله قلوبهم ب أ ن ه م قوم لا يفقهون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 موسوعه ا ل ن ا ب و س ي للعلوم الاسلاميه